بآل محمد بآل محمد بآل محمد نور الصفاء باني محمد نور الصمام وفي امياتهم نزل الكتاب بآل محمد نزل الكتاب وهم حجج الله على البراء والله اسمي انا ولن ولا, ولا ن في ما هوضحك اذا اشتد الطير هو البكاء في لحرااير الليل هوضحك اذا اشتد الطير علي الدو والسهم وَبَا